مَن كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريله و ميكائيل فان الله عدو للكافرين ولا قد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون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 م ج أَهُم رَسُولم مْ عادِ اللههِ مصدَدِّقُ لِمَا مهُم نَبَذَ فرَيقُ منِ الذيذينَ أوتُ الْ الكِتابَ كِتابَ الله وَر أَظهورِهِم نَبَذَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون